الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش مسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون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 وفي الأرض قطع متجامرات وجنات من أعناب وزرع ونقيل صنوان وغير صنوان يشقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا القولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وَأُلَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَانِدُونَ بِيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ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 سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن ومشتخف بالليل وسارب بالنهار له معطبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَشْيَةً وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ يَسِيرُ وَيُنَشِّئُ الرَّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ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 قَوْلٌ بَاطِلٌ فَأَمَّا الزبد فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يُرِيبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتذوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.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 جنة عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء فيقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 ولو أن قرآن شيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموت بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ يَيْأسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صلعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي بعد الله إن الله لا يخلف الميعاد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 قُسَمُهُمْ أَمْ تُنَبِّئُنَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَنْجُوٍّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ صُدُّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُظْلِمُ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 بعد ما جاءك من العلم ما من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفرون فَإِنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَنِّي الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاثِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ضَلَّهُ الْحُكْمُ لَا بِعِقْبٍ حُكْمُهُ وَهُوَ شَهِيرٌ الْحِسَابُ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ فَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ مَنْ عُقَبَ الدَّارُ فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لست مرسلا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ اللَّهِ وَمَنْ عنده علم الكتاب